وَأَذَنَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ فَرِيئٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَسُولُهُ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 إنِ المُشرِكينَثُمَّ لَ يَ قُفُوكُم شَيْئ وَلَم يُظَاهِر عَلَيكُم أحدَدًا فَأَتِ إلَيهِم هدَهُم إلى مُدَّتِهِم إِ الله يُحِبُّ مُتَّقب فإذا سنخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا سبيله إن الله غفور رحيم